وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا افْتِنَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ ظُلْمٌ وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم واعتوا عتوا كبيرا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 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رِياحًا بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا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 ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاجا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 فَأولئِكَ يُبَدّن اللهَّهُ سَئثم حَسنَات وَكَانَ اللهَّهُ غَفُظَر الرحِيمَا وَمَتَ بَ وَعَمِلَ صَالِحَ فَإِهُ يتُوبُ إى اللهَّهِ مَ تَبَ وََّذنَ لاَا يَشْحَدُونَ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 فَقد كَ الذبت فَسَ فَ يكون لِزم.